سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلهنا يا صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان خالق الأفلاك ومدورها وبارئ الأملاك ومصورها وقاسم الأرزاق ومقدرها وَمجر الّاح وَمسَخهَا وَمُ ش السَّحابِ وَموسيرهَا يا منن حابَ بكُ شَ عِلم وَوسِ الخَلَ إقف وَوحم وَوسِعَ الخَلَ إطعَف وَحم يا وَد بل عرش المجيد يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد اللهم جملنا والمسلمين بحسن الوفاء لولاة أمورنا وأوطاننا اللهم اجعل دولة الإمارات آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها في كنفك وأمانها واجعلها في حماك وضمانك اللهم أنذل عليها السكينا وأكرم أهلها بعقول حكيما واهدي أصحاب النفوس السقيما وخلصها من أصحاب العقول العقيما وجعل لأهلها كمكانة وقيما اللهم احمي الحدود والسدود واكفها شر كل حقود وحسود اللهم من أراد المساس بهذه البلاد ودس لها الدسائس اللهم يا رب العالمين صائب وسلط عليهم وائب اللهم امنا والمسلمين في الاوطان اللهم امنا والمسلمين في الاوطان والدمور واقدم علينا الفرحه والسرور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 الصي والمنكرات الهنا يا رحمان ويا رحيم الهنا يا كريم يا منن اللهم ارحم عبدك زائد بن سلطان اللهم اجعل روحه في عليين واجعله ممن ياخذ كتابه ب اللهم أطعمه من الجنان كل ما حسن وطاب واسقه من الجنة كل طيب من الشراب وأره مكانه من الجنة وافتح له كل باب واكشف له عن ويزلفه بالقرب مع الكواعي بالأتراب اللهم اخلفه في وطنه ورعيته وذريته بكل خير بكل خير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 أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك ومصطفاك وأن تجعله له نورا وضياء وعافية وشيفاء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 اللهم وفق إخوانه وأبناءه ورعيته لما فيه الصلاح والفلاح واجعلنا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا إلهنا كما أنعمت علينا بنعمة أمنك ياللهم كما نعمت علينا بنعمه امنك وامانك وفضلك وامتنانك اللهم فمن على المسلمين بذلك اللهم من على المسلمين بذلك يا ما اتصلت عين بنظر ما اتصلت عين بنظر وتزخرفت أرض بمطر وكلما حج حج واعتمر وطاف بالبيت وقبل الحجر وسلم تسليما كثيرا الله الله